ايقا واعنابا وكواعب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء 124-ربك عطاء حسابا 125-رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائم